أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم mijn vader, ik wil u bedanken. Ik wil u bedanken voor uw aandacht. Ik wil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 وَإِذَا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين يَقُولُونَ يقولون افتراه قل افْتَرَيْتُهُ افتريته فلا تملكونني من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم كل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين قل أرأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم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 hatta iza balagha ashdahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka An an'amta 'alayya wa 'ala wa an a'mala salihan tadhah wa aslih li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 ما عمون ولينوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على الله.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 قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما ارسلت به ولكنني اراكم قوما تجهلون فلما راوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريحهم فيها عذاب أليم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 وَلَقَدْ مكناهم فِي مَا إِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبِصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا ولا وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ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 وسمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم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 في ضلال مبين أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعب خلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كنتم تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّثُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كأنهم يوم يرعون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون